الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله نواصب الفعل المضارع وجوازمه فصل يرفع المضارع خاليا من ناصب وجاز من نحو يقوم زيد وينصب بلا نحو لنبرح لن وبكي المصدريه نحو لكي لا تاسوا وباذن مصدره وهو مستقبل متصل او منفصل بقسم نحو إذا اكرمك وإذا والله نرميهم بحرب وبان المصدريه ظاهره نحو ان يغفر لي ما لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى فإن سبقت بظن فوجهان نحو وحسبوا أن لا تكون فتنة ومضمره جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص نحو ولبس عباءة وتقر عيني وبعد اللام نحو لتبين للناس إلا في نحوي لألا يعلم لألا يكون للناس فتظهر لا غير ونحو وما كان الله ليعذبهم فتظمر لا غير كإضمارها بعد حتى إذا كان الفعل مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا موسى وبعد أو التي بمعنى نح نحو لأستسهلن الصعب أو ادرك المنى أو التي بمعنى إلا نحو وكنت إذا غمست قناه قوم كسرت كعوبها أو تستقيما وبعد فاء السببية أو واو المعيه مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل نحو لا يقضى عليهم فيموتوا ويعلم الصابرين ولا تطغوا فيه فيحل ولا تأكل السمك وتشرب اللبن فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم نحو قوله تعالى قل تعالوا اثل وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محل له نحو لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكل يأكلك ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد ولما نحو لما يقضي وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق وليقضي أو ليقضي لا تشرك لا تؤاخذنا انتهى كلامه رحمه الله إذا بعد فراغ المصنف رحمه الله من الحديث عن الإعراب وأنواعه شرع في بيان نصب أو إعراب الفعل المضارع وقد سبق معنا أن الفعل المضارع يبنى في حالين الحال الأولى محمد يبنى الفعل المضارع في حالين الحال الأولى حسين الحال الأولى أجب على قدر السؤال على الفتح. يبنى على الفتح الحاله الأولى يبنى على الفتح متى وليد حسين اذا اتصل به نون التوكيد نون التوكيد أو نون التوكيد خفيفه كانت ام ثقيله فيبنى على لا ليذهبن لينبذن هذا الحاله الاولى او هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه يبنى على على السكون متى رضا نون النسوة ما عندنا نون نسوة نون الإناث إذن يبنى المضارع في حالين الأولى إذا اتصل به نوناء التوكيد والحال الثانية يبنى على السكون إذا اتصل به نون الإناث ويعرب في عدى فيما عدا هذا او فيما عدا هذين الحالين وقد مضى احكام الاعراب المضارع فيما سبق اظن تحدثنا عن اعراب ومتى يعرب ومتى يرفع ومتى ينصب ومتى يجزم لكن لا باس ان نعيد تحدثنا عنه فيما سبق استطرادا بعد الحديث عن بنائه والمصنف رحمه الله جعل فصلا لبيان احكام اعراب المضارع لبيان أحكام إعراب المضارع تحدث عنه في عن بنائه لما تحدث عن عن الافعال عن الماضي والم والأمر والمضارع وهنا تحدث عن الاعراب وانواعه ومن الافعال المعربه المضارع قبل هذا تحدث عن اعراب الأسماء تحدث عن النصب والرفع والجري وهذه تكاد تكون في أو هي موجودة في الأسماء. ثم الآن ستحدث عن الأفعال لأن الإعراب فرع في الأفعال وأصل في الأسماء. فبدأ بالأسماء لأنه أصل وثنى بالأفعال لأن الإعراب فرع فرع فيها. بدأ بالرفع لأنه أقوى العمل الرفع أقوى العمل ويليه النصب. إذا فبدأ بالرفع. فقال رحمه الله فصل يرفع المضارع يرفع المضارع اذا الفعل المضارع يرفع ولا يرفع او لا يعرب من الافعال الا إن المضارع لا يعرب من الافعال الا المضارع واما الماضي والامر فمبنيان ابدا وفعل امر ومضي بنية كما قال ابن مالك قال يرفع المضارع اذا يرفع مبني للمجهول إذن هناك هناك رافع قال يرفع خاليا من ناصب وجازم خاليا حال حال من نائب الفاعل اي حال كون المضارع خاليا يرفع المضارع خاليا يرفع فعل المضارع مرفوع المضارع نائب فاعل مرفوع خاليا حال من نائب الفاعل ومعنى الكلام يرفع الفعل المضارع حال كونه خاليا من ناصب وجازم حال كونه خاليا من ناصب وجازم اذن اتفق العلماء على ان الفعل المضارع يرفع على انه يرفع وينصب وينسم الذي هم هنا أنه يرفع لكن اختلفوا في الرافع لهم اختلفوا في الرافع لهم على أقوال لا يهمنا تحقيق كثير هذا الأمر قال بعضهم يرفع خاليا من ناصب وجازم يعني مت... إذا كان متجردا من الناصب والجازم إذا كان متجردا من الناصب والجازم إذن إذن إعراب المضارع هنا نكتب إعراب المضارع طبعا تحدثنا عن وجه تأخير الإعرابي الأفعال لأنه أصلا في الأسماء فرع في الأفعال تحدثنا عنه في الشرح لمن آذن يكتب اخر الحديث عن المضارع أو عن إعراب المضارع لأن الإعراب أصل في الأسماء فبدأ به وجعله متأخرا لأن لأن فرع في الأفعال ولا يعرب من الأفعال إلا المضارع واضح الان وبدأ بالرفع لأنه أقوى وليس الأصل لأنه أقوى العمل في بالنسبة لي الإعراب والهنا في <تصفيق> لا يعني من حيث النظر حيث النظر والا فالفتح أكثر الفتح أكثر هذا بالنسبه للبناء الفتح أكثر وهذا بني في الماضي على على الفتح واضح والرفع اكثر أقوى اشد ولهذا المنصوبات كثيره والمرفوعات قليله الفعل, الفعل يرفع فاعلا واحدا وينصب مفعولا به مفعولا معه مفعولا لاجله مفعولا فيه إلى غير ذلك تقول هكذا الرجل رفع فاعلا تفاحه مفعول به داخل القسم مفعول فيه مسرعا مفعول او حال الى غير ذلك يعني ينصب كثير لان النصب اخف لما كان النصب اخف يعني يكون المفعول كثير اما الفعل لما الرفع لما كان شديدا فالفاعل له قليل الفاعل له ماذا قليل هذه تعليلات النحويين والا فالاصل ان هذه القواعد مستنبطه من كلام العرب وجدوا ان المرفوع بعد الفاعل قليل يرفع فاعل يخرج الرجل أو يخرج زيد لا غير ذلك لكن المنصوبات بعده كثيرة كثيرة واضح لهذا كان الرفع أقوى وأشد وهذا ظاهر من حيث النظر أن ترفع أكثر أو أن تنصب أن تنصب يعني لو جت رجل أن ترفعه في السماء آه اهون عليك أو أن تطلعه على الأرض تنصبه تطرعه على الارض أسهل واضح أما رفعه فاحتاج الى إذن اعرابه المضارع قال المصنف رحمه الله يرفع المضارع خاليا يرفع المضارع خاليا معناه حال كونه خاليا من الناصب والجازم والجازم وهذا قول هذا قول من اقوال اهل العلم في رافع الفعل المضارع قول من الاقوال رجحوا ابن هشام رحمه الله وعلل الترجيح في صحي منهم من قال وهو قول البصريين هذا قول جمهور الكوفيين الفراء اصحابوا واضح اما قول البصريين فقالوا ماذا لانه يقع موقعه الاسم لانه يقع موقع الاسم واضحا لانه يقع موقع الاسم هذا القول الثاني قول البصرين هو القول الثاني في رافع المضارع هو انه يقع موقع الاسمي ما معنى هذا الكلام يعني ان الفعل المضارع يمكن ان يحل محل الاسمي مثال ذلك ان زيدا قائم يمكن ان تقول ان زيدا يقوم يقوم ان زيدا لا يمكن يمكنك تقول ان زيدا لا يقوم واللام لا تدخل لام الابتداء هذه هذه اللام هذه اللام لا تدخل إلا على الأسماء ودخلت على الفعل المضارع ودخلت على الفعل المضارع فدل على أن هناك تشابها بين الفعل المضارع والاسم لهذا قال البصريون تحل محلا يعني يقع موقعه لهذا أعطي حكمه انظر إن زيدا قائم او لقائم رفع رأيت لما حل حله المضارع ماذا رفع كذلك يرفع كذلك رأيت اذا الفعل المضارع يمكن ان يحل محل الاسم يمكن يحل محل الاسم فيقع فيقع موقعه يحل محله اذا اعطي حكمه اعطي حكم الاسم فاعرض فيرفع انظر لكل قول ماذا قوم ولكل قوم مرجحات وأدلة واضح ليس هذا محله الآن الذي همنا أن الفعل المضارع إذا خلا إذا لم يسبقه ناصب أو جازم رفع طبعا رفع ما لم يكن مبنيا ما لم يكن مبنيا قد لا يسبقه a slave, ولكن يلحق به ما يبنيه. ها لا a اللام هنا what he دخلت a slave. He is not الاسم لا The فلما لحقه ما سبب البناء He سبب البناء start. ها والوالدات a thousand الوالدات مرضعات ليس كذلك والوالدات يرضع لا بني على السكون لما؟ لأن سبب البناء أقوى ولأنه عاد إلى الأصل لأن الأصل في الافعال أن يكون مبنيا فغلب سبب البناء سبب الرافع انظر والوالدات يرضع هل سبقه ناصب؟ لا هل سبقه جازم؟ لا على الأصل أنه يرفع لكن سبق ماذا لحق به سبب البناء لاحق به سبب البناء إذا فسبب البناء رده إلى الأصل وهو ماذا هو البناء فغلب ولم يرفع ولم ينصب ولم يتزم لماذا لأنه لاحق لأنه لاحق به ما يجعله مبنيا ما يرده إلى أصله وهو البناء والوالدات يرضع بني على السكون مع ان ماذا سبب الرفع وجد وهو عدم وجود ناصب وعدد وعدم وجود الجازم رايت اذ اذا يرفع الفعل المضارع اذا خلا من ناصب او جازم من ناصب او جازم الناصب والجازم لا تظن انه اداه فقط انه حرف فقط كلن وكي ولم ولا الى غير ذلك قد يكون الجازم ماذا موقعا كان تقول كما قلت انا قلت تعالوا ماذا اتلوا اين الناصب هنا اين الجازم لا يوجد حرف جازم ولكن يوجد ماذا ان الفعل وقع في موقع يستوجب جزمه وقع في جواب شرط في جواب امر قل تعالوا أتلو فجزم تعالوا أكرم اكرمك الوضع واضح لا يوجد حرف جزم لا يوجد حرف جزم قبله لكن وجد ان هذا الفعل وقع في موقع يستلزم جزمه وسياتي هذا في جوازم الفعل ان شاء الله إذن يرفع المضارع خاليا أي حال كونه خاليا من الناصب والجازم هنا تحت الناصب والجازم لابد أن نعلم أنه قد يتجرد الفعل من الناصب ومن الجازم لكن لا يظهر عليه نصب ولا جزم لماذا؟ لأن الفعل اقتضى البناء لأن الفعل اتصل به ما يوجب بناءه فنقول يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم اذا لم يتصل به ما يستوجب بناءه او ما يوجب بناءه ايكون كل هذا ادق ولو ان المصنف رحمه الله تحدث عن البناء فيما فيما سبق يعني فيعرب المضارع فيما عدا ما مضى واذا استثنينا ما مضى لا يلحقنا هذا هذا الاعتراض واضح قال المصنّف رحمه الله يرفع المضارع خالياً من ناصب أو جازم نحو هكذا يقوم زيد اشتهرت كلمة اشتهر اعراب ابن هشام رحمه الله الذي ذكره وهو أن الرافع للمضارع تجرده من الناصب والجازم. واضح you understand? If there was a test, it would be a test. So, for example, we say, we say, we say, we say, الظمة قبل هذا قبل أن نقول ورفعه نقول مطوع لتجرده آه لتجرده أو نقول بتجرده كلام صحيح نقول لتجرده لأي بسبب تجرده ونقول بتجرده أي أن الرافعة هو أتجر لتجرده من الناصب والجازم. هم ورفعه ورفعه ضمة ظاهرة على آخر. أو نقول على قول البصرين يقوم فعل مضارع مرفوع لوقوعه موقع لسم لوقوعه موقع لسم ورفعه ضمة ظاهرة على آخر. زيد فاعل مرفوع ورفعه الضمة ظاهرة على يقوم زيد و ما به عمر مثال اخر انا في الناس لا مثال اخر يوجد مثال واحد لكن مثال واحد اذا اذا هذا فيما يتعلق بما رفع الفرع المضارع من يعطينا انثلة من القرآن او من الشعر واذ يرفع ابراهيم القواعد واذ يرفع نذكره وإذ يرفع إبراهيم القواعد يكفي آه. إذ إذ صعبه ما عندنا إذ شرطية انتبه إذ شرطية جمهور النحاة تيثبتها أثبتها ابن مالك رحمه الله استنباطا من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب بدء الوحي لما قال ورقه ابن نوفل ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك والتقدير إذا يخرج قومك إذا يخرجك قومك لكن على كل الصحيح أن لا توجد إذا إذ الشرطية ظرف لما يستقبل من الزمان واذ يرفع ابراهيم في المستقبل كانت القواعد قد رفعت الإعراب نفسه ها اذ واذكر اذ هكذا واذكر اذ يرفع ابراهيم فهي في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر واذكر اذ يرفع ابراهيم القواعد يرفع يرفع فاتح ما شاء الله سبحان الله يرفع فعل مضارع مرفوع ما احسن ما قال فاتح يرفع فعل مضارع مرفوع من رفعه قولي وما دخلي أنا في رفع المهم أنه مرفع، ها من رفعه تجروده تجروده أو تجروده تجرد نحن نتعلم النحو لفهم كلام الله تعالى أولاً ثم لنقوم سنتنا تجرده الرافع له تجرده من النصب والجاسم أو أو وقوعه موقع الاسم إبراهيم عليه السلام والصلاة حسنت فاعل مرفوع بضمة أو رفع وضمة ظهر على آخره القواعد مفعول بمنصوب إذن نكتب بهذا الأبلان لن نتخل في النواسب ها ان بدا المصنف بان النواسب النواصف ماذا قال المصنف رحمه الله ينصب بلا نحوه لنبرح وينصب بلا النحو لن نبرح وباذن اه وبكي مصدريه نحوت لا كاي لاتس مصدرة وبإذن مصدره مصدرة مصدره إذا اذا شرع المصنف رحمه الله في, ذا في ماذا في ذكر نواصب الفعل المضارع لو نرجع قليلا لشهور مضت حينما تحدثنا عن نواصب المضارع عند ابن اجر كم ذكر عشرة نواصب وماذا الكوفيين؟ كم ذكر هنا أربعة نواصب لن وكي المصدرية وإذن وأن بدأ لن لأنها تنصب باتفاق تنصب باتفاق وترك أن في الأخير لأن الكلام عليها طويل وان كانت ان هي ام الباب في النصب لماذا هي ام الباب لانها تنصب ظاهره ومخمه تنصب وهي ظاهره وتنصب وهي مختفيه غير ظاهره فلهذا كان الكلام عليها طويلا والنواصب ذكرها الكوفيون على انها نواصب ذكر البصريون على ان ان هي التي تنصب بعد هذه النواصب مضمرة تنصب ان بعد تلك النواصب مضمرة وسيأتي إن شاء الله هذا طيب قال لن وينصب المضارع إذن ثنى بالنصب لأنه أخف من الرفع واضح لأنه أخف الرفع قال وينصب بلن لن لن قيل أصلها لا أن لا لأن لا نافية وأن مصدرية فأذ فأذ ماذا فحذفت الهمزة والألف ماذا تخفيفا فصارت لن هذا قول بعض النحات قول لبعض النحات وقال بعضهم أنها ماذا أصل بنفسها هكذا أصلها لا أصلها لا أن ولا شيء هذا اي أنها هي بذاتها لن لن تفيد النفي النفي والاستقبال ما معنى هذا ما معنى أنها تفيد النفي والاستقبال تنصب تنفي المضارعة وتحوله إلى المستقبل تنفي ما يستقبل من الكلام. من الحال إلى مستقبل. نعم. أجوبة متقاربة. الذين قالوا منكم إنها تنفي أو تحول مضارعة من الحال إلى استقبال. هذا على اعتبار. أن المضارع يدل على الحال فقط أن الأصل في المضارع يدل على الحال لا يدل على الحال والمستقبل ولا يدل على المستقبل وهذه مسألة فيها خلاف بين أهلهم كلام طويل المضارع حينما تقول يا زيد عنيت به الآن الحال أم عنيت به الاستقبال أم عنيت به الحال والاستقبال ؟ فإذا قلت انني عانيت به يعني اذا قلنا نحن كنحات مثلا نقول إن, إن المضارع يدل على الحال والاستقبال في الوقت نفسه يعني يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال فلا يمكن أن تقول ان لم تحوله من الحال الى الاستقبال نقول ماذا تجعله خالصا للاستقبال هذا اولى واذا قلنا انه يدل على الاستقبال فلن لم تفعلوا شيئا انما ما بقي على حاله واضح الآن؟ فنقول الاولى أن نقول انها تنفي وقوع الفعل او معنى الفعل في في المستقبل حينما تقول لن يخرج زيد لن يخرج زيد إنما ماذا تمحضت دلالة الفعل نفيا إلى المستقبل لن يخرج زيد يعني في المستقبل فنفت وقوع الفعل وهو الخروج في, في المستقبل واضح هذا إذن هذا معناها النفي والاستقبال النفي والاستقبال الآن بعضهم قال لن تفيد ماذا النفي الابدي اي تنفي وقوع الفعل ابدا لن يقع ابدا واضح وهذا قول الزمخشري في الكشاف قال لن لن تراني فنفوا رؤيه الله عز وجل من المؤمنين يوم القيامه لن تراني يعني ابدا لا في الدنيا ولا, ولا في الاخره وهذا قول ضعيف قول ضعيف باطل واضح هذا و والجمهور على ماذا على انها تنفي المستقبل لكن ليس على وجه التابيد ليس على وجه التابيد فاذا قلت لن اخرج فما فمعناه ماذا فمعناه يحتمل انك قصدت انك لن تخرج ابدا او انك لن تخرج في حقبه من حقب المستقبل يعني لا يتعين التابيد مفهوم هذا لن أخرج قد يحتمل الخروج أبداً لا اخرج ابدا ويحتمل أنك لن لن تخرج غدا لن تخرج الاسبوع القادم واضح هذا يعني لا يتعين التابيد يتعين التابيد بماذا بنرجحه أخرى بماذا بامور اخرى أو يتعين غيره بأمور اخرى مفهوم لن تراني يعني في الحياة الدنيا لكن في, الم... في الآخرة هناك ماذا أدلة تثبت خلافة خنافة هذا واضح هذا أيهما الأصل التعبيد أم غير ذلك فيها خلاف كذلك بين العلماء نطل كلام في هذه المسألة الان إذن لن تفيد النفية في المستقبل على ليس على تعيين التعبيد ليس على وجه التعبيد لن تراني آه عفوا لن نبرح ضرب المصنف رحمه نبراها لن نبراها لن نبراها لن نبراها عليه نبراها لن لن لن عاكفين عاكفين حتى لن لن ماذا لن لن حرف لن ونصب واستقبال المعنى انظروا جيد في الإعراب قد تحتاج إلى أن تذكر المعنى قد لا تحتاج فإن ذكرته فلا بأس وإن لم تذكره فلا بأس يعني حينما تقول مثلا لم تقول حرف نفي وقلب وجزم لا بأس وإن قلت حرف جزم لا بأس وهو الأصل أن تذكر العمل لن حرف نصب يكفي هذا فإن قلت حرف نفي للمستقبلي ونصب لا باس في هذا مفهوم وان كان في الاعراب تذكر ماذا لا نذكر معنى لا لا لا نقول ان نبرح معناه كذا وعاكفين معناه كذا نحن لا نستقل بماذا بالاعراب ما محله من الاعراب ما دوره في العمل نبرح ماذا كذا غير ذلك مفهوم هذا لن حرف نصب الحروف اللي تنصب كثيره هناك حروف تنصب الاسماء وهناك حروف تنصب الأفعال، فنقول حرف نصب ينصب الفعل المضار ينصب الفعل المضار نبراحا، ها حسين؟ فالمضار مصو ما أنت مصو بيلان؟ ونصبه؟ نصبه في ونصبه فتحة, فتحة ظاهر على آخرين فتحي افتح ما استغلق على حسين لن حرف نبرح مرفوع منصوب بلن ونصبه سواء محمد نبرح شكرا نفسه نفسه نفسه حسين نفسه نفسه نفسه فعل مضارع ناقص فعل result ناقص والمثال نفسه is a في شرح and the كذلك itself ما a time ما us in a certain amount of إذن نبرح فعل المضارع الناقص من أخوات كان يرفع الاسم وينصب الخبر منصوب البلن ونصبه فتحة ظاهرة على آخره والفاعل الفاعل الفاعل ليس له فاعل أحسنت اسمها اسم نبره اين هو احكام اسماء انظر احكام اسماء النواسخ اح... اسماء كان واخواتها اسم كان واخواتها له احكام الفاعل بذاتها في الاستتار واضح في الاستتار الواجب او الجائز وفي التانيث والتذكير ها. اسمها مستتر جوازا ام وجوبا وجوبا تقديره نحن عليه جار ومجرور متعلقان بنبرح ام بعاكفينا انظر لن نبرح لا باس انظر تامل لن نبرح عاكفينا عليه عليه أم, ام ام التقدير هكذا لن نبرح عليه لو كان عليه متعلقا بنبرح لكان هو الخبر اليس كذلك لكن انظر لن نبرح عليه عاكفين أي عاكفين عليه والتقديم هو لغرض بلاء عاكفين أي عاكف على الشيء التزمه ليس كذلك عاكف على الشيء التزمه عاكف على الدراسة رأيت إذن عليه جار ومجرور متعلقان بالخبر لماذا لأن التعلق له يدل على المعنى لن نبرح عليه هل نقول برح عليه او نقول عكف عليه ماذا نقول عكف عليه اذا فتامل المعنى لن نبرح عليه عاكفين فلو قلت عليه المتعلقه بنبرح كان فيه خلل في المعنى وان المتعلقان بماذا بعاكفين عاكفين خبر نبرح نصوب ونصبه الفتحة الياء ام الياء والنون دلونا آه ما نصبه نصبوا عاتفين ما نصبه علمت نصبه الياء فقط متأكدين جميل ونصبه الياء فقط لأنه جمع مذكر سالم ام سالم جمع المذكر السالم ام سالمي السالم صفته للجمع ليس للمذكر جمع المذكر السالم صفه للجمع الجمع سالم وليس المذكر سالم لانه قد يكون المذكر هذا الذي جمعناه مكسور زيد مكسور مثلا زيد مكسور هو مكسور لكن نجمعهم لا نقول زيدون مع انه ليس سالما اننا جمعناه واضح غير واضح عاكفين مفعول آ خبر كان آه عفوا خبر نبرح منصوب ونصبه الياء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد قال هل عندك مثل آخر في نبرح آه في لن في لن عندك مثل آخر لن لن ينال الله لهومها لن حرف نصبي ينصب في المضارع ينال فعل مضارع منصوب ونصبه الفتح الظاهر الأئت كثير ها لن يخلقوا أحسنت لأنه من الأفعال خمسة لن يخلقوا ذبابا لن حرف نصب ينصب الفعل المضارع يخلق ان الذيذ علم الله لا ذبابا ولا يستمع له يخلق ثم اياك واياك The Nusuf? If not only the Nusuf in the Mugadah, you will be able to do the Nusuf in the Mugadah. Yes, the Nusuf in the Mugadah. From the Siyah and from the Nusuf in the other, after the Nusuf we will be able to do يا شيخ الامام سيتكتب فيما بعد سيتحدث عن النصب يعني لو قلت لك اعرف مثالا سامليه لك تقولي فعل مضارع منصوب لماذا لاننا في النصب ونصبه حذف حذفه, حذفه. آه النون لي. حذف النون حذف النون لسليا حذف النون لانه من أفعال الخمسة قال الشيخ عبد الجليل انا أن لن تبيد التابيد لن تفيد ثابت لأن هذا حق واضح فأهل الظلال والمعبودات من الله لو اجتمعوا لن يخلقوا ذبابا ولن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض راهرة الواو هي الفاعل وذبابا ففعول به الذي يليه وبكي المصدريه كم دقيقة من الوقت. نعم. كي المص الثالث كي المصدرية. كي المصدرية. كي حرف من حروف المصادر أو من حروف المصدرية هناك حروف مصدرية ما هي؟ خمسة أو ستة. ها. إن ها زيد هذه خمسة زادوا هم زادت تسوية ستة هذه حروف مصدرية ما معنى هذا تنسبك هي مع ما بعدها بمصدر أو تؤول هي مع ما بعدها ب مصدر. همزة تسوية ذكر ثلاث مرات فوق عن كريم. سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم مثل هالثلاث مرات. الآن كي المصدرية. كي المصدرية. قيدت بال مصدرية لها. لماذا؟ لأن الوصف من المقيدات. قيد. كي المصدر خلافا لكي هكذا خلافا من كي التعليليه التي هي حرف حرف ج كي المصدريه ما نضابط كي المصدريه هي التي ها كي المصدريه ما ضابطها كيف نعرف ان هذه كي مصدريه والاخرى كي تعليليه ما ضابط المصدريه ما لا ما كيف انا ما فهمت نعم كي, <المصدرية> كي <تصفيق> كيف تعمل بعد ان المصدره يا رجل <تصفيق> مصدريه الفرق بين كي, كي تاعليه كيف نعرف المصدريه ها ما بها لام تعليليه كي تتقدم اللام لام تتقدم كي نعم هذا وجه ضابط كي المصدرية أنها تسبق بلام التعليل ظاهرة من التي تجد ظاهرة أو مقدرة ظاهرة أو مقدرة حال من ماذا انظر هي التي انظر هي التي هل تسبق بلام التعليل انظر ماذا ظاهرة او مقدره مقدره ظاهره ظاهره ها هل من ماذا من اللام امن التي من اللام احسن تعليل او التعليق لابد منه يربط لك المعاني لانك لو قلت ان ظاهره هي هي ماذا هي كين المصدريه يعني أنها تسبق بلام التعليل ماذا؟ ظاهرة أو كي تكون مقدره هذا غير صحيح إنما المقصود أن اللام قد تكون بعد كي ظاهرة لا تظهر وقد تكون مقدره لا تظهر اللام لا تظهر تجد كي وحدها ولكن نقدر بعدها اللام عفوا نقدر قبلها اللام إذن كي المصدرية هي التي تسبق بلام التعليل تسبق بلام التعليل مثل مثال مصنف ماذا قال المصنف احمد لكي لا تأسوا انظر مثاله توقف عن الاحمر هذا مثاله قال لكي لا آه مكتوب معها كي لا تأسوا تأسوا على ما فاتكم انظر ما فاتكم انظر لكي لا تاسوا اللام ماذا نعرفه هذه اللام لام التعليل هذه اللام التعليل درسنا انها حرف جر حرف جر من حروف الجر اذن نحن في اعراض ماذا نقول لام حرف جر اللام حرف جر واضح ان اردت ان تفسر و توضح تقول اللام حرف جر يفيد التعليل واضح او تقول لام التعليل حرف جر نفهم هذا إذن هذه اللام تعلي ماذا معنا تعلي تعلل تعلل واضح أن أن ما قبلها علة لما بعدها أو نحو من هذا واضح أن هم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب, في إلا, في كتاب إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم واضح أن فلا انظر هنا لا تفيد التعليم كي فهمنا نعيبوها نقول كي حرف نصب مفهوم حرف نصب أو حرف مصدر واضحنا حرف نصب ينصب فعل المضارع لا نافيه لا نافيه تأسو فعل مضارع مرفوع منصوب لو كان مرفوعا لا رفع بثبوت النون منصوب بكي المصدريه ونصبه حذف النون لانه من الافعال الخمسه والالف فارقه وانا عفوا كي المصدريه كي المصدر لا بد من مصدر كي المصدريه وما بعدها في محل جر بيك باللام والتقدير ها لأساكم أو لعدم أساكم لأن لا هنا نفي لانه يوجد نفي واضح الان فهم والتقدير أساكم لعدم أساكم أساكم واضح هذا والله أعلى وأعلم وما بقيان نكمله في الدرس القادم